غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إِذَا قلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنَّهُمْ ربس ومأواهم جهنم جزاء بِمَا كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قغاما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله, عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تألمهم نحن نألمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وهم وان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضراوا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين او وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إن لأنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير لما اسس بنيانه على شفاج رفن هار فانهار, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبه في قلوبهم الا الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله